يوم ميلادك يوم ميلادك طابت افراح المحب يا حسين وعياده طابت افراح المحب يا حسين وعياده يا يوم ميلادك خطف قلب المحبين وامتلكت جو حاسس الملائين والمحافل بالعلى صارت ناشي إنك اللي تحيرت فيك الرياحين يا رسول الله يا باظم يا ابو الحسن بالومبارك بالومبارك قلت لا كلمه الجنه في نساء ثاني بدر حنوا هالليله الحسن بولدات حسين انت يا هلب نبل وريت يا هلب راي المجيب يا هلا بجمال فرح من الدنيا يوم ميلادك طابت افراح المحب يا حسين وعياده طابت افراح المحب يا حسين وعياده يوم ميلادك مع التشواقي مرسال للنبي جدك وسف البنجموان لو بنيت يدور قلبه انتال القصوره حبك واعجب منال من ولد ولانا كلمه موعوده اجال والجبي وتحرير وا في براحتينك تنباجيل يا نهار صور ويجري يجني افطان منا مثلك بالبشر يرتوي من الدمار لا يمينك دنيا بوصوفك ولا سما يا منادك يا منادك ابى تفراح المحدي ولا مثل بعد نوم القمر جن بجماله ساحت نجوم والشمس لك يا شمس تطلع وتقوم والكواكب يا سحر حولك تدور مرحل القلب اللي باسمك صار مختوم وسعده في سماهم تثلث يقوم العمر كل يثلك فاطمه ودوم نفرح بذكرك وليسنا صد اللهم احنا منك يا حسين والثنور الجنتين فشنا والله بحبك لعنك نكمص يا عمي التبرع المحب يا حسين